باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. وسليمان في هذا الحديث هو سليمان ابن بلال. قال الإمام البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم هذا لون من ألوان التعليم والتأديم لون من ألوان التعليم والتأديم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بتربية أصحابه تربية علمية وتربية أدبية وكما أشرت إلى هذا المعنى قبل ذلك إن التربية الأدبية في غاية الأهمية إذ لا يصل العلم إلا بأدب الآن تجد أن التربية الكمية غطت على التربية النوعية هذا الكم الكبير الهائل الذي يعني يتبع هذه الصحوة المباركة لا يصحبها كبير أدب كان صحابة رضي الله عنهم يتعلمون الأدب من النظر إلى تمت النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو عليه الصلاة والسلام يتعهد في ذلك كان يعني يترك لهم الفرصة ان يناظر بعضهم بعضا امامه ثم هو يصور او يسكر فسقوته دال على استقامة الأمر, الامر على الجهتين او اذا اخطأ احدهم كان يعقب عليه يعني في حديث ابي هريرة الذي رواه الشيخان وابن حبان وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم تسلف رجل من رجل الف دينار فقال اتني بكفيل قال كفى بالله كفيلة اتني بشهيد قال كفى بالله شهيدة قال صدقت اعطاه الالف دينار يتاجر بها في البحر على اجن يعني مدة زمنية فلما حان موعد الوفاء وجاء الرجل المدين بالألف دينار حتى يؤديها إلى صاحبه وكان بينهما بحرا فحيل بينهما حيل بينهما المهم قصة أنتم تعرفونها أن الرجل وضع الألف دينار في خشبة وقذف بها في البحر لما عجز أن يصل إلى صاحبه وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه ورمى بالخشبة في البحر وصاحبه على الشاطئ الآخر ينتظر أي مركب فلما لم يجد ووجد خشبة تتأرجح أمامه في البحر قال أخذها أستدفئ بها أنا وعيالي فأخذها وانطلق إلى داره فلما وصل إلى الدار ضربها بقدوم فإذا بالصرة تنزل من الخشبة فتحها فإذا رسالة منه إلى صاحبه من المدينة يعني إلى صاحبه أنني عجز عن الوصول إليك خلص بعد ذلك انتظر الرجل مركبا حتى وجدها فركبا وذهب إلى صاحبه بألف دينار أخرى فقال ما منعني أن آتي إليك في الموعد إلا أنني لم أجد مركبا وهذا أول مركب أجده قال هل أرسلت إلي شيئا قال اقول لك هذا اول مركب فقال ارجع راشدا فقد ادى الله عنك في رواية ابن حبان قال فقد أدى عنك وكيلك خلاص الشاهد باء من الحديث قال ابو هريرة فلقد رأيتنا تتعالى اصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امنوا من صاحبه يعني هم يتناظرون فيما بينهما من أكثر إيمانا من الأرض الذي رمى بالألف دينار في البحر وهذه ليست وسيلة معهودة لإيصال المال لا بحر أمواجه كالجبال وما خشبة في بحر لجي يعني كفيل بالامواج تبتلع هذه الخشبة لكن قوة قلبه ويقينه جعلته يرمي بالألف دينار في البحر صاحبه الذي أعطاه الألف دينار بلا مستند لمجرد أنه قال كفى بالله وكيلة كفى بالله شهيدة فعظم أمر الله عز وجل وعظم اسمه وأعطى الألف دينار بلا مستند وقال له صدق أيهما آمن؟ هذا الذي أعطى بلا مستند لمجرد أنه قال كفى بالله كفيلة أم الذي ضمّ بالألف دينار في البحر؟ لم يعني أقف في طريق, في طريق من طرق الحديث على تصويب النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحب يعني هذا أو ذاك؟ لكن الشاهد أن الصحابة كانوا يعني يتنازرون في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هو يصول يعني مثلا مثل حديث لا يصلينا أهدكم العصر إلا في بني قريضة فجماعة قالوا لا يعني هو لا بد أن نصلي الصلاة على وقتها وقال الآخرون لا نصلي العصر إلا في بني قريضة فلما رجعوا وقصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ولم يخط أو لم يعاتب أحدا من الفريقين جميعا فدل ذلك على أن كليهما مأجور يعني يدور ما بين أجرين وما بين أجر واحد فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما طرح المسألة كما ذكرنا في الدرس الماضي ليختبر ما عندهم من العلم ليه لأنه قد يكتشف موهبة كما يقول عبد الله بن معتز كما أن الشمت لا يخفى ضوها وإن كانت تحتها ثحاب كذلك الصبي لا تخفى غريزة عقله وإن كانت مغمورة بأصمار حدث يعني هو حدث وصغير لكن قد يكون ذكيا قد يكون عاقلا وهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برغم صغر سنه يعني هو يقول كنت عاشر عشرة فيهم أبو بكر وعمر فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فهذا أن يتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر، وهذا يعني الحياء أصله محمود أصل الحياء محمود لأن الحياء غريزة تمنع صاحبها من مقارفة القبائح وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه قال له إنه أضر بك أضر بك لي من شدة حيائه يمنعه ذلك أن يستوفي حقه ولو حق عند فلان فبعض الناس عندها جرأة يقول المبلغ اللي إلا عندي دمات تبهولي وخد ده عندك فلوس كتير ما تسيب لي اعتبره هديه هيقوم يحرقها طب انا خلاص يسكت بقى لا يستطيع ان يتكلم فمن كثر ده الجماعة اللي بتعاملوا معاه بالطريقه دي ضاعت حقوقه ضاعت حقوقه وبعض الناس يقول لك ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخذ بسيف الحياه حرام هو حرام عليه انه يروي هذا الحديث لانه كذب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الرجل من كثرة حيائه ضاعت حقوقه فواحد يعتبر يا اخي يعني تتحياش واخي ليه لان هذا اضر بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان اي دعه على هذا الخلق الثاني المحمود فان الحياء من الايمان ليه من الايمان بقى والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحياء بضع وسبعون شعبة في الولايات البخاري بضعون ستون وبضعون وسبعون أقوى وأصح أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماثة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أي ما بين أعلى وأدنى فنص على الحياء للدلالة على أهميته وخطورته إنما خصه بالذكر دون سائر الشعاب لأهميته البالغة. أهميته من من من أن جه الإنسان إذا استحيا إذا استحيا حتى ضاع حقه من كثرة الحياة، فهذا لا يمكن أن يقارف حدود الله أبداً إذا وصل حياته إلى هذا الحد. الذي يضر به كما قال صاحبه ويمنعه من استيفاء حقوقه فهذا لا يجرؤ على مقارفة ما حرم الله سبحانه وتعالى فاتركه انا يعني كنت اعرف واحد كان شديد الحياة وكان الرجل عنده ارض كثيرة فالمهم ايه كان زارع اطن فلا واحد عمال يسرق الاطن يجمع الاطن وكان ماشي في مصرف كده في الارض واخد بالك والتاني عمال يسرق من ارضه فلما شافه ام قاعد في المصرف لحد ما الثاني يملأ شوال ويمشي يعني استحيا منه برغم انه حرام ليه مش عايز يحرقه هذه فضيلة صحي رجل راح هذا يعني من ارضه واخدلك والتحيا لكن هذه فضيلة برغم ضياع هذا انت كل ما تجرعه على ان هو يكون قليل الحياة شيئا فشيئا فشيئا سيتعدى على حقوق الناس ويكونوا بلا حياء زي اللي بقوله الدين الفل... الفلوس دهدي فلا يزال يقل حياؤه حتى يتجرى على حدود الله اتركه, اتركه لأن هو بهذه الحالة سيكون بينه وبين حدود الله عز وجل مسافة طويلة فأصل الحياء محمود وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد رحيحين كان أشد حياءً من العذراء في خدرها في خدرها يعني يوم البناء بها يوم البناء بها كما العذراء تستحي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً منها وما قال قط لا أبدا يعني حياة المباركة دي ما قالش لا أبدا لأي واحد يطلب منه أي طلب حتى مرة يعني واحد يعني جابوا له بردة جاب للنبي صلى الله عليه وسلم بردة فواحد أول نشر بردة قال اعطنيها يا رسول الله فأعطاها إياه فلموه قالوا أنت تعلم أنه لا يقول لا أبدا وأنت تعلم حاجته إليها فكيف طابت نفسك أن تأخذ منه ما هو محتاج إليه وأنت تعلم أنه لا يقول لا فقال والله يعني ما يعني رغبت فيها لألبسها ولكن أردت أن أكفن فيها وفي فشوف يعني ده برضو يلتقي مع حديث ابن عمر هو صاحبه يعاتبه يعني يعاتبه صاحبه يقول انه بك الحياء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا اهو الى المرداء ومع ذلك لما قال اعطنيها يا رسول الله فاعطاها ايا اذا الحياء اصله محمود خلاص لكن هناك نوع من الحياء لا يحمد وهو الحياء في العلم وفي الفقه بحيث يفوت عليك الحكم الشرعي انت لما بتسأل انما تسأل عن مراد الله تعالى وكلما فعلت مراد الله فعلت محبوبا الى الله سبحانه وتعالى وكلما استحييت ضيعت على نفسك ان تتقرب الى ربك فالذنب انما هو بسبب تفويت محبوب الله تبارك وتعالى فهذا النوع من الحياء لا يحمد ولذلك صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله انه قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر المستحي مش عايز يظهر ما بين اخوانه ان هو مخدخين فيقول اه فاهمين اه تمام, تمام فاهمين جدا وهو اعلى واحد صوت في الموضوع ودائما تليه عمال يهز باسه واخذلك ليه الدلال على انه فاهم يعني ومنشارح وفتاعه الكلام ده مع انه ممكن يكونش فاهم فده ضيع على نفسه فرصة ان يفهم ليه بسبب حياة والمستكبر ايضا لا يتعلم يقولك ابن مين اللي قاعد يتكلم ده ده انا ابن فلان وابويا فلان وعندي الفلوس الفلانية وعندي العمرات فلانية وانا جد جد كان المفتي ومش عارفه الكلام ده واخدلك فيقوم يزدري اهل العلم ويسأل هو ابن مين لا يا اخي كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم فإذا تعرفش اقدار الناس سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو شافعي رحمه الله لما دخل بغداد دخل الرصافة يعني مدينة في بغداد في العراق وكان الشافعي في العراق يعني مشهور قبل ان يأتى الى مصر المهم ان دخل البلد دي فلم يفطن اليه احد كان الشافعي يعني ليس من الذين اعتنون بهيئته ولبسه بخلاف مالك مالك كان صاحب هندام الشافعي لم يكن كذلك المهم انه دخل المسجد وانتظر بقى كان غريب احد يعزمه احد ما فيش حد عزمه كله يصلي العصر وروح كتبوه فانشد بيتين من الشعر يعزي نفسه بها قال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر فإنس يعني لا تنظر إلى هذه الأطمار البليلة، لكن بداخل هذه نفس نفيسة وثمينة وغالية وخذلك فإنت إياك أن تزدري أحدا بنظريك تخترقوا كده بنظرك والصور لا يعرفش حاجة لا قد يكون هذا من الصنف الذي لو أقسم على الله لأبره وخذلك فلا يمنع عنك الكبر والحياة أنك تستفيد من كل إنسان وأنا أقص عليكم تجربة حدثت لي كنت لما يعني أخذ ما مي يكونش عندي خطبة جمعة مثلا أو كده أروح أدور على أي مسجد أصل فيه وبعدين أصلي ولكن كنت أصلي بنفس ناقد أنا كمان بأخطف زي فداخل عشان أسمع بوئذ ناقد مش بوئذ مستفيد واخذلك فقول مش عاجبني الراجل ده خذ رجل مش عاجباني النهارده معرفش يتكلم الحتة دي لو كان واقف عليها وقال معنى الفلاني وفتاع كان هيبقى حسن من كده واخذلك فكان في رجل متطوع بيقصد في الجماعة الشرعية يعني تعرف يطوف يعني كل ما يقابلني يقول لي الخطبة اللي خطبها يقصها علي انا مستعجل يوقفني ويمنعني حياة ان انا اقول له ايه انا مش فاضل فكنت وقف متململ زهقان منه ولما شوفه اقول بس ما اناش مروح من أقول. ليه هيقول لي الخطبة اللي فاتت وممكن يقول لي فهرس لخطبة الجاي فمشكلة فالمهم كنت أروح المساجد ومساجد متنوعة سبحان الله لازم أقبله كل ما مروح لازم أقبله فيشوفني فأعرف خلاص مش عارف خفت منه فقلت لنفسي في يوم طيب أخي أوقف واستفيد منه ليه أنا واقف مسلم ودائمًا كده مش عايز أسمع أوقف استمع واستفيد تأخد ذلك ففي يوم من الأيام خلاص قابلني في المسجد فعلا قلت أنا ها ها أوقف استفيد به والله يقولنا الكلام المختصر اللي قاله عملت منه حرارة أربع خطط وهذا فتح أبواب في العلم يعني مثلا كنت أياميها باتكلم عن جيل التمكين وإحنا لما عايزين نعمل جيل عشان يعني يرد بقى الإسلام للدنيا لازم له وصفات ايه مواصفات جيل التمكين بيدور على ثلاث أركان الأب والأم والولد كنا نذكر مواصفات الاب اللي ممكن يخلف ولد محترم والام اللي تخلف ولد محترم والولد المحترم ده هوت ايه مواصفات خلاص فمن ضمن لباقي الحاجات كنت بتكلم على ابراهيم عليه السلام خلق من الاخلاق التي ينبغي أن يعني يربي الابو ابنه عليها انه يستشيره وهو صغير يستشيره يعني يكبر بي مش كل ما يده تتكلم اسكتان تتفهم حاجة خلاص يفضل الابن ما يفهمش حاجه لحد ما يخلص الجامعة ولسه ما بيفهمش حاجة يبقى الولد ده مقلوب ما بيبيه في نفسه دايما عارف انه ما بيفهمش حاجة فممكن يحصل له ازمه وانتكاسه انه فعلا ما بيفهمش حاجة لا اخي انت كبره ده ابنك اذا اصاب لابد انك تشد به وتقول له يا سلام ده تمام كده اذا اخطا تقول له انت لو كنت عملت كذا يعني المهم تربي ابنك فكنت بتكلم في نماذج يعني فذكرت ابراهيم عليه السلام وهو بيقول لابني اسماعيل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى إيه الموضوع لك بيأخذ رأيه في الموضوع مع أن المسألة ما أقدمش على تأخر لأنه هيتبح وهيتبحها واخذلك فكانت الحقيقة إجابة إسماعيل عليه السلام عالية جدا قال يا أبا تفعل ما تؤمر واخذلك افعل ما تؤمر كلمة تؤمر دي دل على أن إبراهيم له آمر يعني المسألة مش جاية من تلقاء نفسه لان ابن الوحيد وبعدين جاله بعد غيابه وحزانك زي فبعد ما بلغ معه السعي اما بلغ معه السعي ان الكسب يعني والكلام ده ولكن الاقوة انه بلغ معه السعي لماشي يعني كان صغيرا وانت عارف الولد في السن ده بيصعب على ابو قوي واذا كان يعني ابو الاب بيحب ابنه فاحسن سن الاب يحب ابنه فيها لما يبتدي الودي لغير ويتعلق بيه تخذلك فالمهم ايه صاحبنا ده ذكر بها ايه كلام في قصة ابراهيم عليه السلام ووقف ايه عند فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ايا ابراهيم قد صدق قال لي شوف ما قال له صدق الا بعدما شرع في الاسباب وهذا لك اسلم وتله للجبين وجاب السكينة وهي اتبعه يبقى باشر العمل ولا لا قال لي اه باشر العمل يبقى التصديق كده فدي فتحت ذهني الى دليل في الرد على المرجئة الذين يقولون ان الايمان قول بلا عمل وان الايمان هو التصديق لا احنا بنقول التصديق لابد ان يكون معه عمل واخد بلك ما هو قال له قد ما هو امن اولا وبعدين ابتدى يستخذ الاسباب هو كفاه وجاب السكينة وهيدبح والكلام ده ما هو ده عمل واخذلك وبعدين الإيمان سابق أنه سلم لله فيما قضى حتى لو كان مرا عليه يبقى دي كلها أعمال ولا لا سبقها إيمان ولا لا يبقى هو ده التصديق فاخذلك فابتدي بقى أني أستفيد بقى كل ما أدخل أصلي الجمعة ورحد أديل على طول مش بقى أدخل ناقد ما إحنا بصرة بقى إحنا زي بعض واخذلك وانت عارب بقى حسد الأقران والكلام ده وحيطفر الموضوع لا فما أدخل المسجد من المساجد ما أصلي فيه وأعطي أذني إلا لابد أن أخرج مستفيدا تخدرك؟ عشان كده ال ال ال الشيخ لما بيرى التلاميذ بيتناظروا أما يسمح لهم بالمناظرة أمامه يوم يعرف من أقوى ومن أقوى ومين اللي استطاع أن يناظر مناظرة صحيحة يأصل الأول القاعدة وبعدين يجيب الفرع إلى القاعدة كتير من الناس يبتدي بالفرع عشان كده ما يعرفوش ابدا يصلوا الى القاعدة كنا زمان لما جماعه التكثير كانت يعني في اوج يعني مجدها ونيجي نتناظر يوم اول سؤال نبتدي بيه المناظره ايه في الحكام طب ايه رايك الحكام ده فرع الاول نضبط ما هو الكفر وما هو الايمان وما هو الاسلام الاول لان هذا هو الاصل الذي سنرد اليه الفرع مش نبتدي بالفرع نحن اصلا مختلفين في الفرع يبقى إذا اختلفنا على أي أصل إن نرد هذا الفرع لا لابد من وضع أصل ابتداء إذا اختلفنا في الأصول يبقى كل واحد روح بيته ليه يبقى ليه لن نلتقي في فرع أبدا إذا اختلفنا في الأصل شوف نلتقي في فرع خلاص كده يعني إحنا مثلا بنتيجينا نتناظر يا جماعة الكتاب والسن بفهم السلف الصالح هو يقول لك اي كتاب والسنة وبعدين نيجي للسلف الصالح, الصالح دي ونختلف شوية يقول لك لا السلف الصالح, الصالح ازاي يعني انا دلوقتي ابو حنيفة رحمه الله كان بيقول يعني كيف اسلم لأقوام لو كنت بينهم لا نظرتهم ولا عارضتهم واخذلك فنحن نحن رجالهم رجال اذا اختلفنا في هذا الضابط الثالث يبقى كل واحد روح بيته ليه لان كثيرا من النصوص لا نفهمها إلا بفهم السلف الصالح وتواترهم على هذا الفهم لا هو يقول لك تابسون بفهمنا يبقى ما اتفقناش يبقى الروح ليه إذ لا يستقيم الظل والعود أحود فالعود اللي هو الأصل والظل فرع على هذا الأصل خلاص يبقى إذا من الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها المدرس مسألة النظر إلى التلاميز قد يرى واحد من الناس عنده حياء عنده حياء وهذا الحياء لا يبلغه فأيوم يجرئه في باب المناظرة واخذ ذلك يجرئه في باب المناظرة ويعرفه أن هذا الحياء أن هذا النوع من الحياء ليس بمحمود الحياء الذي يضيع عليك معرفة مراد الله تبارك وتعالى والبخاري رحمه الله دوب في صحيح باب ما لا يستحي منه في الفقه في الدين وذكر حديث أم سليم لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إذا رأت المرأة الماء فلتغتج فقالت أم سليم يا رسول الله أو تحتلم المرأة فقالت أم سلمة في رواية أخرى في طريق آخر قالت عائشة فضحت النساء يا أم سليم أو تحتلم المرأة بعض العلماء أخذ من هذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن لا يحتلم وذلك لأنهن تحت النبي عليه الصلاة والسلام والاحتلام من الشيطان الاحتلام من الشيطان قال لك يعني هي لما قالت أو تحتلم المرأة دلالة على أنها لا تحتلم ولا تعرف الاحتلام وإلا ما أنكرت عليها وما قالت لا فضحت النساء يا أم سليم فقالت لا حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن تستلمنا الحيض قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها فرصة الممسكة قطعة من القطن فيها مثل فتقوم تتبع موضع الدم وتتطهر بها فالمرأة تقول كيف تطهر بها يا رسول الله طب هو كيف يعلمها كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها تقول له كيف تطهر بها يا رسول الله واخدلك ففطنت عائشة رضي الله عنها المسألة قالت فأخذتها فعلمتها فالقص ان الحياء, الحياء المذموم هو الذي يصدك عن معرفة أحكام الله تبارك وتعالى أما فيما دون ذلك فإن الحياء محمود حديث عمران بن حسين <تصفيق> لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب يا أبا نجيد إنا نقرأ في الكتب إن منه ضعفا <تصفيق> فغضب عمران غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك وابا ان يحدثهم فما زال يقولون يا ابا نجيد انه طيب الهوى انه كذا وكذا حتى سكن ورضي في بعض الروايات فقال ان منه وقارا وان منه حكمة فغضب عمران طيب لما الحقيقة كل منه وقار ومنه حكمة ايه اللي زعل عمران في المسألة القول الذي ورد في الطريق الاخر ان منه ضعفا الحقيقة فعلا منه ضعف زي الرجل الذي يستحي حتى تضيع حقوق ما عن الضع الضعف طيب ما الذي اغضب عمران رضي الله عنه اغضبه ان هذا المتكلم جعل هذا معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو دليل زعل عمران. دليل زعل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله. تعرف كل من صيغ العموم ومن أقوى صيغ العموم كمان. فلما يكون الحياء كله خير سيجي واحد يقول إن منه ضعف كأنما يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. الذي قال كله قال له لا مش كله ده منه ضعف فهو دا بقى اللي لأغضب عمران إن هو يجعل قول الناس في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان الكلامه يعني صحيح فهذا الذي أغضب عمران ابن حسين رضي الله عنه فالحياء كله خير وإن منه ضعفا ممكن نقول وإن منه ضعفا بس مش في مقابل الحديث لوحده كذا ممكن نقول إن منه ضعف اللي هو هنا رجل يستحي أن يسأل عما عن حكم الله عز وجل في المسألة حتى يضيع عليه هذا الحكم هذا ضعف بلا شك وهذا النوع المزموم من الحياة فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نظر إلى أثنان الناس استحيى استحيى فقال لأبيه عمر بعد ذلك وقع في نفسي أنه النخلة فلما نظرت إلى أثنان القوّ استحييت قال أما لو قلتها لكان حب إلي من كذا وكذا أو أحب إلي من حمر النعم كما عند ابن حبان أحب إلي من كذا وكذا ليه لأن ابن عمر لو تكلم بهذا مع صغر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ربما حصل دعوة صالح ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله فهما وكان دي هذا باء من النبي عليه الصلاة والسلام شهادة عظيمة كبيرة ابن عمر نفسه سعى لمثلها كما عند البخاري وغيره عن ابن عمر قال كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها لهم ممكن الرؤيا فيها بشارا زي ما حصل لعبد الله بن سلام إنه هو نفسه إيه؟ يعني موصول إلى بالسماء بحبل وأخر الحبل ده عبارة عن حلقة فيها كذا وأخذلك من النوم وهو متك عمل كذا فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقة هذه بشارة عظيمة ولما رأى نفسه بقى على فصطات خيمة كده وفتاع وهذا لك في يعني مكان أخضر مكان مزروع يعني أو كده قال له أنت تموت على الإسلام يا لها من بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله عليه أنت تموت على الإسلام وشوف يا أخي الصحابة كانوا فهميني زي برغم إن هو قال له أنت تموت على الإسلام إلا أنه كان خايب جداً ما يقولش الجنة كان تعرف بن بلسلام كان غني وكان عنده أعبد يعني خدم كثير فرأوه مرة في السوق يعني يحمل شيئا على كتفه، كثبي زي شوال كده شايله على كتاب فقالوله يعني أنت عندك خدمين كثير واعبد كثيرين يعني وبتاع. ليه بتشيل كده قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كفر كان يعني شاف في نفسه حاجة ولا افتاح أم شيء للشوال عشان يكسر العملية دي واخذلك أنت برضو محتاج ما بين الفينة والفينة أنك أنت تعمل عمل زي كده تمتهم في نفسك فاخذلك ما تبقاش كده باشا على طول لا لازم برضو تعمل اي حاجة تدل على انك انت انسان المسائل دي ما زي عبد الله بن سلام حس في نفسه بحاجة قام شايل الشوال على كتفه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت تموت على الاسلام فكان عبد الله بن عمر يعني يسمع مثل هذه ال هذا التعبير ويتمنى ان تكون فيه بشاره بتاع ففي يوم من الايام قال لو كان فيك خير لرأيت رؤيا فنام الليلة دي وفعلا شاف رؤيا لكنها رؤيا مزعجة شاف النية الملكين واخدينه على النار واخدينه وسحبينه وابتنعه وقفوه على شفير النار قال فإذا هي مطوية كالبئر وفيها أناس عربتهم معلقون من أرجلهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فجاء ملك فأخذني منهما وقال لم ترع أي لا تخف وأخذ أخذ منهم فاستيقظ عند هذا القدر من الرؤية فاستحي أن يقصوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه خذونك في النار رتع فالمم قص هذه الرؤية على أخته حفظة أم المؤمنين رضي الله عنها فقصتها حفظة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام عبد الله رجل صالح قد بقى اللي هو وفي اللفظ الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل لو كان يقوم من الليل فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لو كان يقوم ايه من الليل يعني اي قدر من الليل تقوم ماشي فانت بتحريمش نفسك انك انت تظهر يعني باجر القائمين ولو بركعتين ولو بالمعوذتين. تخذلك يعني واحد يقول لك ان في قيام الليل طويل وانا عندي شغل واصبح الصبح بادري ومش عارفه والكلام ده لا يا اخي بتحريمش نفسك واول ما تقطع على نفسك كده تخسر العون الالهي خلي بالك من فسألة دي كتير من الناس بيضيعوا نفسهم بالعملية دي يوجد لنفس العذر يقول لك أصلا راجل بشتغل ورديتين وارديتين من النجمة ومش عارف عارفه الكلام ده ومش عارف يشتغل يا سبحان الله انت اذا شرعت وعجزت اخذت الاجر بس اشتغل الاول يعني انت لو لك مثلا خدام يقول له الشوال ده انقله هنا يقول انا ظهري بيباع ما اقدرش ده انا لو شلت موت كل ما تقول له حاجة يقول لك ما اقدرش شوف شوف مبعجر ازاي شفت ايه ازاي ده مين يشير ده ماشي انت تحس انه بلطاجي ولا لا او انطاجي ولا لا حاتمشيه على طول خلاص لكن واحد ثاني قال له شيل شوال ده امرأي يقعد يشير فيه ويقع يشيل منهم شوال واع فوق وخدرت انت شفته بالمنظر ده هتقول له ايه خلاص يا ابني معاليش خلاص بقى انت مش عارف تشيله خلاص يبقى لما باشر العمل وعجز انت بترحمه وتعرف انه فعلا مش اونطجي ولا بهمبك ولا الكلام ده لكن كل ما تقوله حاجة من جير ما يقرب يقول لك ما عليش خاصة انا مش عارفت عندي ايه انا عندي ايه يبقى انت لما ربنا صحت على ايامورك بقامتهم تلابسه وتحول فيه اذا عجزت وانت صادق تاخد اجل واخد فلا تزال به حتى تعان عليه حتى تعان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة رضي الله عنها وكانت فاطمة تعارف يعني بتدق الرأى النوى تدق النوى مثلا بتوعنا دواتي بتوعنا غسالة فول وتوماتيك ومش عارف عارفه وكلام مفيش نائس إلا يعني جيبه الإنسان الآلي أفعلها الكوزة ومش عارفه بتاع ويضبه خلاه وكلام وتيجي من بارة نال الأكل مش موتوضة مش عارفت عليه طول بغت طول النهار وخزلت وعندها كل حاجة ومع ذلك تشتكي بقى وانا تعبنت النهار وبشتالت النهار والكلام هي بقى لو يعني مارست دق النوى يمدة يومين شوف فاطمة رضي الله عنها بقى اللي هي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة الوفية المجدة المطيعة كانت بقدر تدق النوى لفرط عليه تعارب بقء الفرط ياخد له ثلاثة كيلو في اللأمة كذا تخيل بقى هي عايزة تدق نوى هتدق قديه عشان الفرس يتغذى هتدق له كم كيلو نوى عشرة خمستاشر كيلو مش كده عشان الفرس يتغذى شوف بقى عشرة خمستاشر كيلو دول ممكن يكلفها جهد قديه حتى ان ديها كانت يعني فأفأت من كتر الله فلما جاء أعبد ده من البحرين وبتاع فعليم نبي طالب لها خلاص وصل ووصل أعبد روحي لأبوكي وقول له عايزين واحد كده وشوف كان بحدة جدا جدا، وأخبارك تقول إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رضها ويؤذيني ما أذاها، وأخبارك فلما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا عجز واحد قال أي بنيتي أفعل أدلك على خير من خادم على خير من خادم إذا أويت إلى فراشك فسبحي ثلاثا وثلاثين وحمدي ثلاثا وثلاثين وكبري أربعا وثلاثين فذلك خير لك من خادر طب ازاي قال لك لان انت لما بتأوي الى ثلاشك بعد تعب النهار كله وتقول الكلام ده هو فان الله عز وجل يمسح التعب عن بدنك وتقول نشي خلاص لما تشتغل انت بنفسك أفضل ما تأمر غيرك وإن كان مطيعا لأن الحاجة إلى الناس ذل مهما كان مطيعا قلنا أنت محتاج هذا لون من ألوان الذل يبقى لما أنت تباشر الحاجة بنفسك وانت مستغني عن الناس يبقى أفضل ولا لا يبقى أفضل خلاص فيبقى لما الإنسان يسبح هذا التسبيح يوم لما يستيقظ من منامه يستيقظ وقد ارتدت إليه العافية خلاص، فهذا خير لك من خادم، حتى لو كان الخادم مطيعا لأن الحاجة الى الناس ذل. فالقصد من هذا، من هذا ال، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على أن يصل إلى هذه المرتبة، إنه يأخذ شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يقوم الليل كله إنما قال لو كان يقوم من الليل خلاص فعبد الله رضي الله عنه كان لا ينام من الليل شو بقى كان لا ينام من الليل إلا قليلا فإذا ما تحرمش نفسك أي عمل من أعمال البرزي زي قيام الليل كذا قيام الليل عمل مبارك فأتقوم أنت تثبت لنفسك قيام الليل ولو بركعتين ولو بالمعوزتين خلاص لما يصير قيام الليل سجية لك حتى تبتد بقى ممكن تجيب بقى ربع في الركعة مثلا الركعتين على ربع ممكن تجيب اربع ركعات فلا يزال هذا يعني سجية حتى يصير ملكة لك فعمر بن خطاب رضي الله عنه تمنى ان تظهر نجابة ابنه امام النبي عليه الصلاة والسلام لعله يظهر بدعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الآخر لما عمر بن خطبي يقول لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا فيه إشارة إلى أن الآباء يحبون لأبنائهم أكثر مما يحبونه لأنفته وهذه مسألة واضحة واضحة عند الناس جلية إن دائما الأرض يتمنى لابنه الأفضل والأحسن والأكمل تعرف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث اللي هو أوله لم يتكلم في المهد إلا ثلاث في من ضمن الثلاثة دول وبينما مرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة وفي يعني زمان ما كانش في عربيات ولا الكلام ده زمان يا كان رجل إذك واخدالك يركب ايه يركب فرس كده فارس واخد قدامه ايه وراشده جحوش عشان برضو ايه لزوم الايه الزف واخد القحوش من هنا وحوش من هنا وركب على الايه راكب على الفرس تاخد بالك فده اللي له شره يعني راجل ايه له اباه فالام الولد بيرضع الام قالت ايه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الولد تديها وقال اللهم لا تجعل لي مثله ثم اقبل على السج يرضى خبرك. قال ابو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرتضع كما يرتضع الصبي ام النبي صلى الله عليه وسلم حصل صباح وكذبوه وقعد ايه يرضى طب هو كل صحابي دونش من جاوزين ما شافوش شفوش الودو بيرضع ها؟ طبعا شافوه قصع النبي عليه الصلاة والسلام برغم وضوح الصورة اللي انه ايه ليه يا اخوانا لان تمثيل الصورة حتى لو كان معروفا وبدهيا يساعدك على استحضار المعنى حتى لو كنت عالما حتى لو كنت عالما النبي عليه الصلاة والسلام اقبل على اصبعه يمصه كما يمص صبيب فقالت الام ما يعني ايه يا ادن انت بتقوله ده وخذلك طبعا هو ايه بيواصل ذلك الكفاح ان تعرف الولد الدنيا بتاعته كلها بؤه عرفش اي حاجة هو بؤه ده الدنيا بحل فبينما هي كذلك اذ مرت جارية يضربونها يقولون لها سرقت زنيتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل